وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبح فن فإن يصبح فن أو مثول لهم وإن يستعب من المعتبين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 فَإِلَّا أَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عَادَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمْعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَرَجَةً فَإِذَا زَلَّنَا عَلَيْهَا الْمَاء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 اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ فَمَن يُجِبُّ دَاعِيَ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ بِاللَّيْلِ يَدْعُوهُ رَجَاءَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فَهَلْ مِن مُّجِيبٍ